انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومن ما رزقناهم ينفقون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 يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين.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 إذ يغشيكم النعاس عَلَيْكُم منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام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 ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا, لقتال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم, ومأواه جهنم وبئس المصير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 تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم, ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وتخونوا أماناتكم وانتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم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 فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله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 ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إياه ته يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فَإِنَّ الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أَنَّ الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أَنَّمَا ما مِنْ من شيء فأن لله خمسه فأنا لله خُوسه وللرسول ولذِ القربة واليتامى, واليتامى والمساكين وبنِ السبيل إن كنتم آمَنتُم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 اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا ولكن ليقضي الله كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه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 كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب بأآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بأيات ربهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا أآل فرعون وكل كانوا ظالمين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 إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوًّا اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ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 وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ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 وإن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم, بأنهم قوم لا يفقهون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 والله مع الصابرين ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى قل في أيديكم من إن يعلم, الله في قلوبكم خيرا ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما وأخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم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 والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفره ورزق كريم والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم